الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسنوعين فهذه هي الحلقة السابسة والسبعون من حلقات من أحكام القرآن الكريم نكمل فيها الفوائد والأحكام التي تدل عليها الآيات السابقة وهي قوله تعالى وَإِذْ أَخَذَ نَعْمِيْ تَأْقَبَ بْنِ إِسْوَاعِيلَ لَا تَعْبُلُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَّاسِ حُسْنًا وَعَقِيمِ الصَّلَاةِ وَعَاتِقِ الزَّكَاةِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِيلًا مِنْكُمْ وَعَنْتُمْ عَرُونًا كُنَّا نَتَكَلَّ وبين ان الاحسان يكون بالقول ويكون بالفعل وقال الاحسان بالفعل يكون بالمال ويكون بالبدن فلاحسانه بالقول هو لين القول كمن يقول كريما مفيدا والاحسان بالفعل يكون بالمال اي ببدل ما يحتاجه ما يحتاج اليه والجار من المال من نفقه كسوه وعين ذلك لقدر مستطاع ويقوم أيضا بالبدل وهو القيام بخدمة الواردين حينما يحتاجان إلى ذلك ولهذا قال الله تعالى إنا يبدو عن إن عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفر لهما جماح الدل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا ومن فوائد هذه الآية كلمة السابقة نجوب الإحسان إلى ذي القربة أي إلى أصحاب القرابة سواء كان من قبل الأم أم من قبل الأب والإحسان إليهم يكون كالإحسان إلى والدين أي بالقول وبالفعل ولكن الإحسان إحسان إلى الوالدين أوكد وأعظم لأنهم أقرب أقرب قرب إليك ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى اليتامى وهم الذين وهم الذين ماتت آباؤهم قبل أن يبلغوا وذلك لأن هذا اليتيم قد انكسر قلبه بف بفقد أبيه وراعيه فكان من رحمة الله عز وجل وحكمته أن أوصى بالإحسان إليه. ومن فوائد الآج الكريمة وجوب الإحسان إلى المساكين عند الضرورة إلى ذلك ومشروعيته على سبيل الاستحباب إذا لم يكن هناك ضرورة وذلك لأن المساكين قد أسكنهم فقر وأذى لهم فهم بحاجة إلى من يجبرهم بالإحسان إليهم ولهذا وصل الله بذلك وجعله من العمر ومواثيق على بني آدم ومن فائد الآية الكريمة وجود القول الحسن في مخاطب الناس وفي دعوتهم لقوله تعالى وقوموا للناس حسنا والظاهر والله آلم أن القول الحسن إن كان مراد بضده القول السيء فإن قول الحسن هنا يكون واجنا أي أنه يجب على الإنسان أن يخاطب الناس لما لا يسيء إليهم لما يكون فيه منفعتهم الدينية والدنوية ومن قول الحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدارة إلى الله فإن هذا كله من القول الحسن وبده قول السيء الذي يكون به إساءة وأدوان على الناس فإنه محرم ومن فوائد هذه الآفة كريره وجوب إقامة الصلاة وهو لي بها على الوجه المشفوع بلزاما في الواجبات وندبا في المسحبات والصلاة معروفة هي موجودة في جميع الملل كما يفيده قول تعالى يا مر المؤمنة لربك واستجدي وركعي مع الراتعين وكما تفيد هذه الآية الكريمة من أن بني إسرائيل قد أخذ عليهم النثاق بأن يطلقوا الصلاة ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إيتاء الزكاة وهي القدر المفروض في المال الزكوي يؤتى إلى أهل الزكاة لا إلى غيرهم ومن فوائد هذه الآيات الكريمة ديان رثواه من إسرائيل، وأنه مع هذا العهد والنitag على هذه الخصال الحميدة لم يلقاد لهذا العهد وللمفروضه ولهذا قال ثم توليت إلا قليل منكم. ومن فائد هذه الآيات الكريمة بعون عز الله عز وجل، وذلك باستثناء هؤلاء القليل. من من تولى إذا لمحكم بالتولي على جميع بني إسرائيل وإنما حكم به على من است على من قام به استحقه وهذا من كمال عز الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل ما توليهم ونكتهم لهذا النتاق كانوا معارضين عن الحق غير متجهين إليه فجمعوا بين الانحراف القلبي والانحراف البدني ثم قال الله تعالى واذا حضر موت احدكم لا فسبقون دماؤكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقرأ لهم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والإسلام وإيتوكم إصارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء مجاح وللك منكم إلا خزوا في الحالة الدنيا ويوم القيانة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغاية من عما تعملون بيون الله تعالى في هذه الآيات بل في هاتين الآيتين أن الله أخذ ميثاقا آخر على بني إسرائيل وهو عدم عدوان بعضهم على بعض عدم عدوان بعضهم على بعض في قوله وإذا خلنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا تسفكون دماءكم يعني لا تريقونها بالقتل ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وإنما أضاف الله الدمع إليهم ولإخاج إلى الأنفس لأن الأمة الواحدة كأنها نفس واحدة في إخاج بعضهم يكون في إخاج أنفسهم ثم ولهذا قال ولا تخرجون أنفسكم أي من كان منكم من ديار من دياركم ثم أقررتهم أنتم شهدون أي أنكم مقرون بهذا الميثاق شاهدون به ولكن هل استمروا عليه استمروا الجواب قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فلم تفوا بالمتاع فلقتلتم أنفسكم وأخذتم فريقا منكم من ديارهم وأخذتمهم على وجه فيه العلو والاستكبار عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعذوان ومع ذلك إذا أتولكم أسرى فاديتهم يعني لو أسر فإنكم تحفظون على أن تفادهم ومع أن إخافهم في الأصل حرام عليكم ففي هذا الفعل تؤمنون ببعض الكتاب وتقفرون ببعض تؤمنون ببعض الكتاب مثل إنقاذ من أسر منكم من مفادات وتكفرون ببعض مثل قتل بعضكم بعضا وإخاذ بعضكم بعضا من ديارهم كما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خيزهم في الحياة الدنيا جزاء أي مجازاته مكافأة على عمله وقول من يفعل ذلك منكم احتراز من العموم لأنه ليس كلهم يفعلون هذا ولكن من يفعل هذا فهذا جزاؤه الخزي في هذه الدنيا وبيان عيبه ووالب وفيهم قيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بقافل عما تعملوا وإنما يردون إلى أشد العذاب لنكهم العهد والنثاق والنثاق الذي بينهم وبين الله عز وجل ثم ختم الله الآية ببيان كمال علمه ومراقبته في طوله ومن الله بآثم عما تمنى وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة السادسة والسابون وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.